انت نام قلبى مرت بيها كل ما من مغروسة بلساني خضرت حب وحنان كتبت بحب قاف وشعري يحجيه اللسان شافت بجفك يتام نايم ابرضة جنات ولقيت فوق ايدك يا علي كل الامار جنة انت طوف راحت بها احلام الفقير صوتي صحة كلها صاح سميتك حذر أمين عالعهد وياك لبيت وبعد ما لله صليت عالعهد وياك لبيت وبعد ما لله صليت أدت الحبك صلاة أدت الحبك صلاة مالي قمح بس بدي سئل سجادة صلاتك سئل عنك الشبيل يدري ما رديت سائل لو فقير اللي يجيك صدقت به بصلاتك لما نمر سائل عليك يدري جبك عاليتامة انترى ما الوروك للي عرفت ضل علامة رمز المعنى الوجور شف من عبير خلى أحلام الفقير شف من الدنيا عبير خلى أحلام الفقير أدت الحبك صلاة أدت الحبك صلاة Yistahy <تصفيق> منك lisan Yistahy منك lisan Lloh chay bismak kalab Shah chay wal barab kitaab Nassobak enta l'imam Nassobak l'innaas rachmah Wramizni l'hob wa salaam Kala yambuttak ya hadar غرب شاق الحمام بابتسامة كل فرح اجت يم بابك تصيح كل حمامة متجنح ورد دبته بضري تنعذر باسمك تهي جابت دموع عييتي تنعذر باسمك تهي جابت دموع عييتي أدت الحبك صلاة أدت الحبك صلاة في كلمة سولفت بس عن هواك سولفت عن شوك بي ضح كل شو اشتراك مثل طير اليوم جيتك جنح تايح في سمك هاي مو ما عند غيرك عايش بروح سواك انت حب وغاب شاري والغزل باسمك يكوم تكلب حتى عمري من اجل حبك ياه يمكايات الغرام ما حكت بس بالكلام يمكايات الغرام ما حكت بس بالكلام انت الحبك صلاه انت الحبك صلاه وفرك عدت اديت كلمات الشاعر واثق العساوي اداء الرادود أحمد الفتلاوي